أتتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون وجرع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتغوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين